بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب قُولِ لا إله إلا هو إلَّا يُنذِرُ مَا يُجَادِلُ فِي آياتِ اللهِ إلَّا الَّذينَ كفَّوْا فِي ذاب من بعضهم وهمت كل امه برسولهم ياخذوه وجادا وجادا في باطنه به الحق ساقضهم فااضضهم سكيش كان عقاب فتلك حقا كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به, ويؤمنون به ويتغفرون للذين آمنوا ربنا وتحت كل شيء رحمة وعلما فاركر للذين تابوا واتبعوا, واتبعوا تبيل كرتهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدم التي وعدتهم ومن ومن قَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَصْوَالِهِمْ وذرياتهم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَكِسَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ فَقَدْ وَإِنَّ لَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتَ أَكْبَرُ مِمَّا كُنْتُمْ أَن تُكْتَمَ إِذ تُدْعَوْنَ إِذ تدعون إلى الإيمان والربنا امتنا فنتلنا واحييتنا فنتلنا فاعترفنا بذنوبنا تعترفنا بذنوبنا فهل نلقى من ثميل ذلك امنه اذا دعى وحده تفرهم وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن فادعوا الله الطيبين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات العوش يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يُبَاعُ عَلَى اللَّاهِنِهِمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ Allah Tarih Al-Hitab Wahan Billum Yawma Al-Azif Tarih Al-Qulub Lada Al-Hanay Al-Kazim Ma Al-Zalim In Al-Hanay الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقرون بشيء إن الله هو السميع البصير. او ان يرمي في الارض كيف كان عقبى الذين كانوا من قبله فادخهم اشد منهم قوه واثرا في الارض اقضى الله اقضى الله فأخذهم الله بدونهم وما كان لهم من الله من واق فذلك بأنه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسله بالبينات فكفروا فخذهم الله هو قويٌ شديد الرقاب، ولقد أوصلنا موسى بآياتنا والقرآن المبين إلى الرعونة وهما نقارون فقارو تحلو فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ دِينَاهُمْ قَالُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ دِينَاهُمْ قَالُوا قَالُوا قَتُلُوا أَبَنَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالسَّحْيُونِ سَأَهُمْ وَمَا تَيَدُ الكافِرينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُرْزُقُونِي أَقْوَاتَ مُوسَى وَيَدْعُ رَبَّهُ إِنْ أَرْقَضَ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُهْزِمَ فِئَتِي أَوْ أَنْ وقال لهم تائني عدت بربي وربكم من كل لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون امتم ايمانه اتقتلون رجلا أسقطون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم الذي يعدكم إن الله لا He is a fool O people, the king of the world Are you aware of the earth? Who will we be able to do? Who إلا ما أرى وما أهديكم إلا كبيلا وشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاط عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوحر وعافر من وَمَا أُرِيدُ ظُلْمَ النَّعْبَادِ وَلَا قَهْرٌ إِنِّي أُطَاقُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُنَادَىٰ مُدَبِّرِينَ مَالِكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في جفء مما جاءكم به حتى, حتى إذا هلت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مسرف متعب الذين يجادلون في آيات الله بقوله وَالَّذِينَ أَتَاهُمْ كَبْرًا قَتَّاً كَبْرًا قَتَّاً إِنَّ دُوَّاهِ الَّذِينَ آمَنُوا كذلك يقبض الله على كل قلب متكبدين جباه، وقال في يَا يا هم بني صرح العرني أغلب الأسباب، السماوات قَالِ عِلَاءَ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللهُ مُتَارٍ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَتَذَٰلِكَ جِنَّ عمله عَوْنَهُ وَمَا وَنَتَايَدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا في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 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ زَكَرٍ أَوْ هُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا, يرزقون فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ ويا قوم مَا الافعى في لن نجاتي وتدعونني الى النار تدعونني ان اشر بالله واشريك به ما ليس بيده علم وانا ادعوكم الى العزيز الضفار. لا جرم أنما تبعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردتنا إلى الله وأن المسرسين هم أصحاب النار فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاكْتَمِمُوا أَمْرِي إِلَى إن اللَّهِ إِنَّمَا هَبَطَ فِي الْعِبَادِ فَاقَ وحاط بِآلِ فِرْعَوْنَ نُوبَ العذاب أَنَّهُ يُعْرَضُونَ عليها الْهَاوِدِ وَعَشِيَةٍ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين إِنَّ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استدعوا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار بخذله جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يُقَفَّف عَنَّا رَمَى مِنَ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَالٍ لَن نُصْلِحَ مُسْلِمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَاثِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ قُومُ الْأَشْهَادِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُقُوطٌ لا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هدى وذكرى تصبر إن وعد الله حقه والتغفر لدربك وتسبح بحمد, بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجابلون في آيات الله لغير سلطان أتاهم إن في قدورهم إلا كبرناهم ببارئين فاستعذ بالله إنه هو السميع البطير فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما والأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قل إنما إن الساعة آتية لا وَالْبَعِيْهَا وَلَكِنَّ, ولكن أَبْصَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يتكذرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتفكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو, لا إله إلا هو فانا تؤفكون كذلك يُفَكُّ الَّذين كانوا بآيات الله يجحدون أوه اللذ جعل لكم الأرض قرا و بناء صوركم ورزقكم ورزقكم من ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فتعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين